وقد تكلمنا في ا ل ح ل ق ة ا ل م ا ض ي ة الحلقة الاولى عن بعض ما يخص هذا العلم من تعريف به وتعريف بما هي الاختلاف بين اهل العدد ثم ختمنا, بالقول أو ختمنا المجلس بالكلام على اصحاب العدد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 نحن نحب العلامات قالون هو الراوي الاول عن مين عن نافع و أ ب و ج ع ف ر هو القاري الاول من ا ل ث ل ا ث ة فالاول للاول أ و ل ع ما ا ا ا انتم معايا معايا جماعة العلامات ل لمن للأول ليست علامات علمية إنما هي علامات إرشادية حتى دي علمية هي نوش كده ارشادية تبين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 هو العدد المدني الثاني ب ر ض و علامه ورشه ا ل ر و ي الثاني عن نافع إ ذ ا فالعدد المعتمد عنده هو العدد المدني الثاني د هذا مش ما فهمنا عشان حدش سبب ربط بالك لا خلي غلط ده ه ليس سببا هذا ربط من باب انك تحفظها ماشي طيب بعض العلماء اعتمد في ق ر ا ء ة نافع كله من العدد المدني التاني بعضهم لكن الراجح ما ذكرنا أ و ل ا أ ن ق ا ل و ل له ا ل أ و ل وورش له التاني و أ ظ ن ا ل إ خ و ة المغرب ة م ص ح ف ه م على ك د ه و و ر ش ي تبع العدد المدني التاني صح لا بعضهم يطلق على المدني ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر يعني إ ي ه هو المدني قسمين يا أخ محمد المدني قسمين في مدني ا و ل ومدني تاني وبعضهم يطلق على التاني المدني الاخير ماشي كده طيب يبعشا ق ى ن بس نمشي من طول شف حتى مش محتاج طويل ها قالونا ب و جعفر بيتابع المدني الاول ورش التاني بعض العلماء اذن نافع كله ب ي ت ب ع العدد المدني التاني ماشي طيب العدد المعتمد في قراءتي ا ب ن كثير المكي هو ا ل ع د د ا ل م ك ي س ن ان ي جدا و ن ع د د المعتمد في ق ر ا ء ة أ ب ي ع م ر ويعقوب هو ا ل ع د د ا ل ب ص ر ي ها ك و العدد المدني ا ل أ و ل من ر و ا ي ة أ ه ل ا ل ب ص ر ة فاكرين الكلام ده و ح ن يمكن ان ي ك د ن ا ل م د ن ي ا ل أ و ل روايه ه ل ا ل ك و ف ة و أ ه ل ا ل ب ص ر ة فاكرين ا و ن ا م د ل ا و ل ف ا ك ر ي ن ه ا يبقى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 م الحمصي هو ا الحمص فرع, فرع من الدمشقي يعني الشامي يطلق عليه الدمشقي تمام يعني السؤال ومن يعتمد الحمصي شيخنا مش السؤال شيخنا قارئ الآن يعني خلي بالك من هذه النقطة يعني يكون في ليعتمد يعني عدد من نقطة خلي موجود إن يكون جدا عدد شرط شرطا في قراءة مطابقة هذه مهمة له رواية وكما سنرى إ ن شاء الله لما نستعرض معاكم العدد بالتفصيل هنرى أن الحمص يعني الشام بقسميه اتفق ل والدمشقي الشام ح م بقسميه ص ا يعني في أ غ ل ب م س ا ئ ل هي مسائل بسيطه ة تمام؟ ا ف س ع د ا إلا السفيد وأنا هل ممكن واحد ويقولها اتبع العد الحمص في قراءة ابن عامر لأن الحمص من الشام وابن هل لأن في ييجي ممكن من من عامر الشام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 انهم يعتمدوا العد المناسب لهذه ا ل ق ر ا ء ة وكانوا يراعون هذا الامر سواء في ا ل ك ت ا ب ة او في ا ل ق ر ا ء ة لكن ل ل أ س ف ا ل آ ن ب د أ ت تظهر بعض الموقف مطبوعه ب ق ر ا ء ة او ر و ا ي ة ويتبعون ما يخالف هذه ا ل ق ر ا ء ة او ر و ا ي ة من حيث العدد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 سيغير العد المناسب لكل ر و ا ي ة ان شاء الله تعالى فهذا م ن ب غ ي التساهل و إ ل ا فالحق والذي ينبغي أ ن يعمل به في ط ب ا ع ة المصاحف أ ن يتبع في كل ق ر ا ء ة و ر و ا ي ة ما يناسبها من عدد تمام إذا إني استفدنا الآن فائدة جدا تفيدني في القراءة إني أتبع لكل قراءة تفيدني أتبع في جميلة لكل ما يناسبها من عدد كل ا ل ق ر ا ء ا ت ز ي ما انتو شايفين سهل جدا مفيش فيها مشاكل ي ع ن ي ل م ا ي ج ي عاصم هول ا ل ك و ف ي على طول ان عاصم ك و ف ي ل م ا ي ج ي ابن عمرو ا ه ل ا ل ش ا م ي عشان ابن ع ا م ر ش ا م ي ا ل م ش ك ل ة بس معايا ف ي ورش وقالون و أ ب ي جعفر واحنا الحمد لله ضبطناهم ضبط أ ظ ن لا ينسى ب إ ذ ن الله تعالى <تصفيق> <تصفيق> تمام كده طيب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 سامي ع نورد ي ما ع ن أ ن س رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ ا ت ي و م بين أ ظ ه ر ن ا إ ذ أ غ ف ر إ غ ف ا ء ة ثم رفع ر أ سهم ب ت س م ا فقلما اود ح ك ك ي ا رسول الله, الله قال أ ن ز ل ت علي آ ن ف ا س و ر ة ف ق ر أ بسم الله الرحمن الرحيم إ ن اعطينك ا الكوفر فصلي ر ب ك و ا ن حر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 وكلو ا واشربو ايو أ ص ح كدا وكلو ا واشربو ا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الخيط ا ل أ س و د ك ل م ة من الفجر نزلت لوحدها كما ورد في كتب ا ل ت ف س ي ر تمام يبقى خلي بالك أ ن ا عندي ك د ه في شيء عملي ا ل نشأ ا ل ع م ل ي ة ينزل ا ل ق ر آ ن عن ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيعلمه ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم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 التدوين حصل في القرن الرابع لمعظم العلوم لكن في علوم سبقت بالتدوين تدوين مختصر يعني ب د ا ي ا ت العلوم حتى تجد في معظم العلوم سبقت عصر التدوين اللي هو العصر ب ا ل أ س ا س ي معظم العلوم حصل فيها كده منها علم عدل آ ي علم عدل آ ي وجدوا ان بعض العلماء الكبار افرد هذا العلم ب ا ل ت أ ل ي ف ب ا ل ر و ا ي ة فيه تمام زي مين مثلا زي عطاء ا بن اليسار بعضهم ب يقول الف كتابا في العدد زي خالد ا بن معدن ا الحمصي برضو بعضهم ب يقول له كتاب في العدد الكلام ده كله كان س ن ة م ئ ه وثلاثه ت ق ر ي ب ا تمام زيح ا ل مثل وزي حسن البصري ونافع له و أ ح د القران العشر ة له كذلك كتاب في العدد يبقى فيه ن ش أ ة ع ل م ي ة ب د أ ت مبكرا جدا من القرن الثاني على طول م ب ا ش ر ة س ن ة أ ل ف سنه عفوا س ن ة مائه وثلاثه اقصاها في المتقدمين نافع كان س ن ة مائه وخمسين فالموضوع العلمي أ و ا ل ن ش أ ة ا ل ع ل م ي ة ب د أ ت مبكرا جدا طيب ما هي أهمية ه ذ اهميه العلم إحنا الآن تعرفنا العلم ده نشأ ب ك ر ا نشأ ع م ل ة علمية من بدر جداً سنة مع من من ما وقت ونشأ التنزيل جدا طيب بدر 103 ي أ هذا م ي ة ه العلم الشريف أ ي علم يا إخواني يكتسب ا إخواني ي أ ه م ي ت ه على حسب ما يتعلق به طيب الآيات بعد كتاب علمه متعلق عز الله وجل آيات ف هذا علم مهم جدا و ل ه شرف كبير تمام ولو كان هذا الامر ليس بين ع التابعون بعدهم ل لما اهتم به الصحابة الكرام ثم التابعون من بعدهم. الا م اهتم ثم من به خ ل ي عطاء ب يسار ا رحمه لما ل تعالى ه ه ت ي ب ه ذ الامر لو كان هذا الامر ذو ا ه م ي ة اهتم به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 تعلمنا ا ل ق ر آ ن والعمل جميعا تمام كده ابقى شوف حديث ع ل ى اهتمام الرسول عليه السلام و ا ل ص ح ا ب ة بالعد طيب عن اسماعيل ا بن خالد عن اسماعيل ا بن خالد قال كان ابو عبد الرحمن لو السلم يقرا عشرين ب ا ل غ د ا وعشرين بالعشي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 ن ت ولكن ف قصة ورش ا ل ل ي ح ك ي ن ا ه ا ا ك ر م ن م ر ة ه اخرى لان هناك ع امر اخرى لان ا هناك امر ا خ ر ي وبعيد ب بدأ ك لان و ح د ي ت ا ز ل ع ن ا ل الذي و ر د ك ا ن ي ق ر أ ه ا ل ع ش ر ى لان ت ع هناك مشهور امر ا خ ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن س و ر ة من ا ل ق ر آ ن ثلاثون ايه شفعت لرجل حتى غفر او غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك حديث رواه ابو داود و أ ح م د وهو حديث يعني اقل ما يقال فيه أ ن ه حسن بن صححه ا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 كما ع ل م ت م ي ع ن لكي يقولون لكي يقولون ي يقولون لكي يقولون لكي يقولون ك ي يقولون لكي يقولون لكي ي ق ل و ن لكي يقولون ل ي يقولون لكي ي ق و ل و ي يقولون لكي يقولون لكي يقولون لكي يقولون لكي ي ق و ل و ا ل ك م يقولون لكي ي ق و ل و ا لكي ي ق و ل و ا لكي ي ق و ل و لكي ي ق و ا ا ل ك د ي ق و ل و ا ه ك ي ي ق و ل لكي يقولون لكي ي ق و و ن لكي ي ق و ل و لكي يقولون ل ي ف ي ج ق و ل و ل ب ي ا ن و ص ح ح ل و ل و ن المحدث احمد شاكر سند الحديث سواء في المسند او في الطبري ماشي اه ضع خطين ث ل ا ث ة خ م س ة تحت ك ل م ة كما علمتم ديه ماشي الكلام يبقى أنا عاوزك بس كما, علمت دي كما علمتم انا عاوزك اصل الناس يبقى دي يقولوا ي بس بعض كما كانش كيفية علمتم ما بينهم قراءات يعني بالحروف يعني لا الخلاف اختلاف قراءة يعني يعني يعني في في في, في, في, اختلاف في, في كيفية قراءة ده ا خ ت ل ا ف عدد ن س أ لن تتحدث عنه و ت ل ا ي ن فغضب ا لن ب ي صلى الله ع ل ي ه و س ل م ل ل ذ ك غضبا شديدا ح ت ت ح م ر واجهه صلى الله ع ل ي ه و س ل م إليهم لهم وأرسل عليا إليهم فقال لهم إيه إ ن ر س و ل الله صلى الله ع ل ي ه ولكن س م م ي أ ر م أ تقرأوا كما ع ل م ت م طب أقول لك ح ا ج ة أ ش د من ك د ه إحنا الوقت اقول ا ا ل و لك تعالي بعد س ا ع ة بعد ساعتين الامام سيقيم الصلاه بعد ت ل ت س ا ع ة ا ل ا م م مش ع ا ر ف ي ه الامام ك ل ده لا ي ع ا ت ز ما ن ك ا ن ا ل م ق ي ا س ا ل و ق ت بعد ا ل ا ي ت ت م ا م يعني ك ق و لكن ل ك ا بين ف ر ا غ م ن ا ه س ا ل ص ل ا ة او و ق ت الصلاة ما الرجل قدر يقرأ خمسين ايه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 بكونه يعني موجود في المصاحف وعادي يعني م و ض و ع بسيط ا ل ص ح ا ب ة كانوا يعدون ا ل آ ي ا ت بعقد ا ل أ ص ا ب ع في الصلوات ا أ ن ه م ك ان و ا ي ع د و ن ا ل آ ي ة في ا ل ص ل ا ة تمام حتى إن ا ا ل ش ط ب ي رحمه الله تعالى و ص ف ح ا ل ه م فقال ب ي ت ا في ا ل ن ظ م قال و ه ا م و ا بعقد ا ل آ ي ة في ص ن ا رسول ايه في ح ظ ه ا ا ل م ث ر ي يعني ا ل ص ح ا ب ة ه ا ا م و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 يبقى بعد كل ا ل ك ل ا م ده أظن اتضح لنا ان عد ا ل آ ي ة ده شيء أ و علم مهم جدا لابد أ ن يعتني به طالب ع ل م ع ا م ة وطالب علم القراءات خ ا ص ة م س أ ل ة بان عارف ان كل المتشوف لها وكل ه عاوز يسمعها أ ن ت ا ل آ ن عرفتنا ا ل ن ش أ ة وعرفتنا ا ل أ ه م ي ة طب المصدر هل هذا العلم اجتهادي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 ث ل ا ث ة أ ق و ا ل م ا تستعجل ش اسمع من ا ل ق ا م وبعدين قرر براحتك <تصفيق> القول, الأول، القول الاول ان رؤوس ا ل آ ي كلها سواء المتفق عليها أ و المختلف فيها ث ا ب ت ة بالتوقيف ت و ق ف ي ة وهذا قول بعض أ ه ل العلم ع ل ى ر أ س ه م أ ب ي عمري الداني ا ل إ م ا م الكبير وكذلك الزمخشري وابن العربي والسخاوي والشطبيه ش ع ل م و هو ص صاحب ل اللي ي ر ح شعلة ش بتاع ل ا ا يبقى الفريق الاول أ أو و ل ل ق ان ل ل أ و إ هذا العلم توقيفي أ ب و عمرو الداني له كلام جميل جدا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 فلان ولدت ان كعب ب اصبحت ل م ع و د مسؤوليه ان النبي عليه ا ل س ل ا م ب ي ق و ل ل ا هو و إ ن كان مرفوعا في ا ل ح ق ي ق ة إ ل ا أ ن ه نسي بين ا ل ن س ب ة ش ه ر ة و ا ه ت م ا م ليس ت ن س ب ة افتراء وسيمباط تمام كذا طيب م ا ا ذ ا ل قول اولا ل أ ع ش ن م ش ا ن طول في هو ه و قول ا ل قائلين ب أ ن روس ؤ ا ل آ ي ا ت سواء متفق عليه او ا خ ت ل ف ف ي ه ا توقفي ماشي طيب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 يبقى ه الدليل ا ل أ و ل إن في أ ح ا د ي ث و ر د ف ي ه ا خمسة و ع ش ر ة وهذا ك وفي أ ح ا د د ي ث ل ا ع ل ى عدد ص و ر ب ك ا م ل هو ا زي ر ة الاول وهذا هو الاول وهذا هو س الاول وهذا هو الاول وهذا هو الاول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 ا ل آ ي ة على انتهاء ا ل ج م ل ة سؤالي من لا يقف عليها ما هي فائده لكن مش فاهم السؤال كده يعني ايه كمل سؤالك وتحت أ م ر ك كنت ع ا ر ف ي ع ن ي طيب الدليل الرابع الاختلاف في عد الحروف ا ل م ق ط ع ة في فواتح الصور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 ويجي لالف لام م ي م ر او أ ا لام ر او أ قاف أ و ص ا د إ ل ى آ خ ر ه ولا يعدونها ايه الا يخليهم يعملوا كده يعني لو كان الموضوع بالاجتهاد لعدوا جميع الحروف المقطعه ة آية ايه الدليل الخامس و ا ل أ خ ي ر معنا يعني في أ د ل ة ت ا ن ي ة كتير أ ك ت ر من كده م ج ي ء ا ل آ ي ة على ك ل م ة و ا ح د ة في بعض الصور دون بعض مثلا لما ي أ ت ي في قوله تعالى م د ه ا م ت ا ن ك ل م ة و ا ح د ة في س و ر ة في سوره فيها آ ي ا ت م ت ك و ن ة من كذا ك ل م ة تمام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 وفي بعض ا ل آ ي ا ت حصل فيها اجتهاد تمام طب نطلب شرح من الناس دول يعني ايه الكلام ده انك يعني اللي ورد فيه عن الرسول عليه الصلاه والسلام تحديد او نص كان ذلك توقيفيا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 القول الثاني ان معظم الـ الـ الايات ت و ق ف ي ة تحت ا ل آ ي ا ت يعني وبعضها ج ت ه ا د ي معظم اللي ه ونص حصل فيه نص وبعضها خ د و استفادوا ا منها قواعد ك ل ي ة وردوا عليها جزئيات اللي ردوها الجتهادي تمام تعالوا دي هي تمام؟ طيب نشوف على ف ك ر ة القول ده قول الشاطبي رحمه الله ايه تعالى الشاطبي يقول ل و كلام ن بعوث ا ب ح ث ل فل على البشائل ل حدها حدها تعن بن نصري ك غريب محتاج شرح الشيخ عبد الفتاح القاضي يقول في شرح كلام الشاطبي بيقول ثابت ايه الآي بالتوقيف قدم لما المصنف ان عدد الآي ثابب وستدل ا علي ه بما تقدم وكان ذلك مهم ان أ هذا العلم ن ق ل ي محض لا مجال ل ل ع ق ل في ه ا س ت د ر ك ل د ف ع هذا ا ل ت و ه م ت ب ي ن أ ن ليس م ع ن ى ك و ن ه ن ق ل ي ا أ ن جميع ج ز ئ ي ا ت ه كذلك ب ل م ع ن ى ذلك أ ن م ع ظ م ه نقلي وقد ا س ت ن ب ط أ و ا س ت ن ب ط منه قواعد ك ل ي ة رد إليها ما لم ينص عليه من الجزيئات من الجزئيات بالاجتهاد تمام الجعبري رجح هذا القول فقول له وجاهته ومن اختاروه أ ئ م ا كبار تمام طيب ا ل أ د ل على ة ه ذ ا القول ا ل من أ د ل ة على هذا القول, من الأدلة على هذا القول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 ب البيت ن ص ر ي ا ل رقم ثمانيه وعشرين الدليل الاول عدم ثبوت النص على تحديد جميع رؤوس ا ل آ ي في ا ل س ن ة ي ع جميع ن ي لم الآي تحدد رؤوس في السنه ة وانما ورد تحديد ب ع ض ا روايات تمام الدليل الثاني في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 تاني طبعا البصر ب ع د ي خائفين تمام هتيجي ان شاء الله في التفصيل وخائفين البصري هكذا قال الشيخ القاضي اما على الدليل ا ل ت ا ث ي انت ذكرتو ده انتو عارفين ق ر ا ء ة الاعمش ا لاعمش له ق ر ا ء ة لكنها ق ر ا ء ة ش ا ذ ة س أ ل و ا لماذا لم ت ع د قوله تعالى الا خائفين آ ي ة زي يعني البصر ما عدها、يعني. فكان جوابه انه لا ئ ف يقراها ن ب ء خائفين يعني عدها كان ممكن عدها حتى تناسب فواصل سوره ا ل ب ق ر ة لكنه يعدها يعدها خيافه ما كان لهم اي دخلوها الا خيافه هكذا قراءته التي قراها أما كانت عنده خيفا عن رأيه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 القول الثالث ي ان إ خ و ا إن علم العد كل اجتهادي يعني مافيش أ ي ح ا ج ة فيه ث ا ب ت ة الصحابه ها من نفسهم ك د ا هم اللي عدوا ا ل آ د ي وحطوا الفواصل وهذا القول قاله أ ب و بكر ا ل ب ا ق ا ل ا ن تمام و ا س ت د ل له ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين عدد ا ل آ ي ا ت ومقاديرها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 نقول كلام الشيخ القاضي تاني كلام جميل جدا واجتهاد ممتاز او فهم ممتاز جدا نقول إيه؟ والخلاصة ان هذا العلم بعضه ثبت بالنص وهو تمام؟ وبعضه يعني بعضه حصل في الاجتهاد ولكن لما كان الاجتهاد راجعاً ان ينص نص منها يقال والخلاصة وهو وبعضه العلم المعظم بالاجتهاد حصل لما الاجتهاد الجزئيات التي لم ينص عليها الى ما نص عليه ايه هذا تمام اجتهاد راجعا في بعضه بعضه صح ما ثبت رد إنه ن ق ل يعني والله أ ل بالصوير م ع الشيخ القاضي ا ل آ ن بيثبت ان في بعض ا ل آ ي ا ت أ و الخلاف اللي حصل ثبت بالاجتهاد لكن هذا الاجتهاد مردود إ ل ى إلى م الى ما نص ع ي ه إ ل ما نص عليه فهو كالنقلي تمام كده يبقى هذا القول الراجح يبقى المحاولة أو محاولة بعض العلماء التوفيق بين القولين الأول محاولة التوفيق القولين والثاني العلماء بعض بين هو الذي عليه أ ك ث ر أ ه ل العلم ا ل آ ن طبعا كلنا إحنا لا س ه م خ د ن اختلفنا ش ولا ولا آية ولا فيها أنا عاوزك تفهم حاجة معينة بس أو أو أو أو بتقرأ معينة من معينة نجي نقول إشكان هنقول إنما يكون عاوزك حاجة تاخد بالك حاجة لما المكي الكوفي أو كذا أو كذا ما فيش خلاص هنقول إن ما بتقرأ لابن كثير اتبع عد عد العد كثير المكي تفهم فيش بس لما ت ك و ن ب ت ق ر أ لعاصم يتبع ا ل عد الكوفي لكن لما يحصل اختلاف أ ص ل ا بين أ و في, في عند أ ص ح ا ب العدى انفسهم عد الواحد يعني فمثلا لما يحصل اختلاف بين ش ي ب ة و أ ب ي جعفر نعمل ايه ها لابد أ ن نفصل مش م ع و ل ة حقر أ ي ه مرتين م ر ة أ ف ل ابي جعفر على وقف أ ب ي جعفر و م ر ة ل ش ي ب ة ساحتاج أ د و ا ت أ ت ع ر ف بها على الفواصل هذا ما س ن أ خ ذ ه في المره ة المقبلة إن شاء ا ل ل إن المقبله ك ل ا كده فيه شبه الحمد لله. مش يعني ا ا ت س وماشي عاوزين الحمد خليننا فنش لله نكتر نكتفى ه ذ ا ا ق والحلقة في الحلقة القادمة د ر شاء ا ل ل في إن نكمل على ما بدأنا يمكن ننتهي المرة الجاية من ما المرة المقدمات على الجاية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 الحفظ بارك الله فيكم جميعا و أ ح س ن الله إ ل ي ك م وتقبل الله من منكم و م ن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه والتابعين